وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله الشأن الأعظم هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذه الجمعة والله أسأل أن ينفعني وإياكم بما أقول وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن وأن يجعل ما نقوله وما نسمعه في موازين حسناتنا يوم نلقاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أحبتي في الله قال بعض السلف وما أجمل ما قال بل وما أجمل كلام السلف قال ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب وصدق رحمه الله جل وعلا فيما قال فليس الشأن في أن تبذل الحب وأن تقدم الحب لمن تحب وإنما الشأن الأعظم أن تحب وأن تحب وأن يبذل لك الحب فإنه كم من محب مطرود وكم من مقصود بالحب وهو لا يريد كما قيل وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك فليس الشأن أبدا في بذل الحب وإنما الشأن في أن يبذل لك الحب لا تعيش أبدا هنيا سعيدا حميدا بمجرد بذل الحب إنما تسعد بأن يبذل لك الحب وإن أردت مثالا على ذلك أذكر لك مثالا أو مثالين فانظر أخي المبارك لوالد محب لولده شفيق عليه ترى الوالد يجوع من أجل الولد ولا غروى فهو يحبه ترى الوالد يهجر بلده ووطنه وأهله وماله من أجل الولد ولا غروى فهو يحبه إذا مرض الولد لا تكتحل عين الوالد بنوم ولا غروى فهو يحب ولده في المقابل لهذا الولد لا يحب أباه فهل ترون ذلك الوالد يحصل شيئا من البرث؟ بالطبع لا الجوارح لا تطاوع إلا القلب كما قال بعضهم القلب ملك والجوارح أعضاء الجوارح لا تتحرك إلا بأمر من القلب فإذا سكن الحب في القلب تحركت الجوارح تبعا لذلك وإلا فلا حراك كما قال الأول لله ذره وكل رب ذا حب لتخدمه إن المحبين للأحباب خدام وانظر كذلك لزوج محب لزوجته تراه يتفانى في إسعادها وفي تلبية رغباتها لكنها رغم هذا لا تحبه فهل ترونه يعيش في بيته سعيدا؟ أن له أن يسعد وهي لا تحبه إذن ليس الشأن في أن تحب وإنما الشأن في أن تحب وأن يبذل لك الحب وهذه المقالة ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب مضطربة في محبة العباد بعضهم لبعض وفي المحبة بين العبد وبين ربه جل وعلا فليس الشأن أبدا في مجرد محبتك لله جل وعلا وإنما الشأن أن يحبك الملك سبحانه ولا يفهمن إنسان من مقالتي هذه أنني أقلل من شأن محبة العبد لربه لا والله بل إن من أعظم إن لم يكن هو أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله الحب من أعظم ما تتقرب به إلى ربك جل وعلا المحبة فمتى فقد القلب محبة الله جل وعلا وأنا أعني أصل المحبة لا كما لها متى فقد القلب محبة الله جل وعلا خرج العبد من دائرة الإيمان بل ومن دائرة الإسلام إلى الكفر وكما ذكرت لكم إنما أعني أصل المحبة فهي شرط للإيمان فمن أعظم ما تتقرب به إلى ربك جل وعلا الحب حتى قال ابن القيم لله ذره قال القلب في سيره إلى الله جل وعلا كالطائف له جناحان ورأس فرأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء قال فمتى انقطع الرأس من الطائر هلك ومتى انقطع الحب من القلب انقطع سير القلب إلى الله متى فقد العبد محبة الله من قلبه انقطع في سيره إلى ربه جل وعلا إذن أعظم ما تتقرب به إلى الله الحب لكن مع هذا ليس الشأن الأعظم في أن تحب ربك جل وعلا إنما الشأن الأعظم أن يحبك الله جل وعلا ذلك لأن محبة العبد لربه قالوا أصل يشترك فيه المؤمن والكافر على أحد القولين لأهل التفسير في قول الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله قالوا فأثبت الله جل وعلا في هذه الآية أن الكفار يحبون الله جل وعلا لكنهم أشركوا معه في المحبة فأحبوا غير الله مع الله وأما أهل الإيمان فأخلصوا المحبة كما أخلصوا سائر ألوان العبادة لربهم جل وعلا وحده لا شريك له إذن فأصل المحبة على هذا القول موجود عند الكافر كما هو موجود عند المؤمن ثم إن العبد بطبعه مجبول على حب الإحسان وعلى حب من أحسن إلي، فإن أحسن إليك رجل من الناس مرة بعد مرة تجبر على حبه وإن كان في نفسك من جهته ما فيها لكنك يوم وقعت في ضائقة مثلا رأيته بجوارك يمدك بالمال لما مرط جاء إليك لما احتجت قدم لك لا تحتاج في يوم من الأيام إلا وهو معك لا تملك خلبك بل لا تملك إلا أن تحب هذا العبد ولله المثل الأعلى فإحسان الله جل وعلا على خلقه لا يعد ولا يحصى كما قال ربنا جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وكما قال ربنا جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فالعبد يتقلب في نعم الله ليل نهار في الظاهر وفي الباطن أمام الناس ومن ورائهم ومن ورائهم نعم كثيرة مغدقة عليه فلا يملك العبد إلا أن يحب الله جل وعلا لذلك قالوا ليس الشأن, ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب عبد الله أتدري إن أحبك الله جل وعلا ما يكون من أمرك إن أحبك الله جل وعلا قدر لك من الخير ما تحب وفوق ما تحب بل إن أحبك الله جل وعلا فحسبك أن الله أحبك حسبك أن الله أحبك إن أحبك ربك جل وعلا عاصمك من الخلق أجمعين فلو اجتمى عليك الثقلان الإنس والجن، بل لو اجتمى عليك من بين السماء والأرض على أن, أن يصبوك بأذى لم يقدروا إلا بشيء قد كتبه الله عليك كيف يقربوك وأن لهم أن يصلوا إليك والله معك والله معك معين ونصير وحافظ جل وعلا قال الله تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين أمنوا وعند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى من عاد لولياً فقد آذنته بالحرب من عاد لولياً فقد آذنته بالحرب وفي رواية من حديث عائشة وإسنادها فيه مقال من آذى لي فقد آذنته بالحرب ولابد أن نقف ابتداءا على معنى الولي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصل الولاية المحبة والقرب أصل الولاية المحبة والقرب المحبة والقرب هما أصل الولاية من عاد لي وليا تتنزل على من عاد لي محبوبا فقد آذنته بالحرب فإذا كان الله جل وعلا معك فقل لي بربك من عليك إذا كان الله جل وعلا لك ناصرا فقل لي بربك من عليك ومن له صلة أو من له أمر وقوة على أن يصل إليك بسوء موسى عليه السلام وهارون عليهم السلام أمرهم الله جل وعلا أن يذهب إلى فرعون قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى فاضية متجبر قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصر فلما وقف على شاطئ البحر وقد تابعه فرعون وهامان وجنودهما ورأى بنو إسرائيل أن البحر أمامهم وأن فرعون قد أوشك أن يدركهم قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين خال مقالة الواثق بربه جل وعلا كيف لا؟ وهو المحبوب من الله جل وعلا على ولتصنع على عيني كيف لا؟ وهو المحبوب من الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الغار ومعه صاحبه الصديق الأكبر فيقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فيقول حبيب رب العالمين بأبه أمي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس ثقة بربه قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما في يوم بدر خرجت قريش بحدها وحديدها وخيلها ورجلها وجمعت الجموع وقام القائل في الناس يقول إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فمن أحبه الله جل وعلا عاصمه من الخلائخ أجمعين بل إن الله جل وعلا إن أحبك أيها المبارك أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا محبته إن أحبك سدد جوارحك لطاعته فترى اليد لا تتحرك منك إلا إلى طاعة لا ترى القدم تقوى إلا على طاعة الله جل وعلا لا ترى العين تنصرف ينة ولا يسرة إلا إلى أمر أباحه الله أو يرضى كذا لا ترى البطن تقوى أبدا على أكل الحرام يحال بينها وبينه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 كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها والمعنى كما عليه أهل السنة والجماعة سددته في سمعه وبصره وفي سائر جوارحه ومن قال بخلاف هذا فهو داع للحلول والاتحاد كما يقول ابن رجب رحمه الله جل وعلا في جامع العلوم والحكم كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها يسدد في جوارحه كلها إلى طاعة الله جل وعلا ولا يفوتني هنا أن أنبهها على أمر في غاية الأهمية سيما في هذا الزمان إن من بيننا بل نجد من نفوسنا أننا نمتن على إخواننا بطاعتنا بل منا من يمتن على الله بطاعته فإذا صل مع الناس وأطال الإمام مثلا يحسب أنه قدم جميلا لإخوانه ويحسب أنه قدم شيئا عظيما لربه يجب أن يكافى عليه إذا قام في رمضان مثلا فقام القارئ يقرأ بربع أو ربعين أو بحزب أو بجز يخرج من الصلاة وهو منتش يحسب أنه قدم شيئا عظيما لله جل وعلا إن أطال الخطيب مثلا في خطبة كهذه وظل مستمعا منصتا لنهاية اللقاء يحسب أنه امتن على الخطيب أو على القائمين على المسجد أنه لم ينصرف وأنه لم يتكلم إذا صام يوما امتن على زوجته وربما امتن على أهل بيته وربما امتن على الله وهو مسكين لا يعرف شيئا لا يعرف حقيقة الأم، لا يعرف أن الذي يتقرب إلى الله بشيء ما يتقرب إلى الله بحوله وقوته إنما يتقرب بالله وإلى الله كل متقرب إلى الله جل وعلا فإنما يتقرب بتوفيق الله له فالموفق من وفقه الله والمخذول من ووكل إلى نفسه والمحروم من حرم بذنبه الموفق من وفقه الله جل وعلا والمخذول من ووكل إلى نفسه والمحروم من حرم بذنبه فمتى وكلك الله إلى نفسك, إلى نفسك انقطعت في سيرك إليه لا تقدم رجلا ولا تؤخر أخرى لا ترفع يدا ولا تحرك شفة إلا بربك جل وعلا ألا تراك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ما معناها تحول للمرء من حالة إلى حالة إلا بربه ولا قوة للمرء على شيء إلا بالله جل وعلا فوالله ثم والله ثم والله لولا أن الله اصطفانا للإسلام لما أسلمنا لما أن الله لولا أن الله من علينا ربما بالفهم لما فهمنا لولا أن الله اصطفانا الآن من شوارع المسلمين لهذه البقعة المباركة لما كنا فيها لولا أن الله عاننا على ذكره أو شكره لما قدمنا ولما أخرنا وأنا أخشم على قسم الصادق المصدوق بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم فعند البخاري من حديث البراء بن عاذب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد في يوم الخندق والله والله لولا الله ما اهتدينا ولا ذكينا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا. ولا ذكينا ولا صلينا، والقائل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما ظنك بي وبك؟ فإذا كان الأمر كذلك فعلم أنك إن وفقت فمن الله وبالله. وهذا يحتاج منك إلى شكر لا إلى عجب بهذه الطاعة التي اصطفاك الله لها وأعانك عليها سبحانه وبحمده ويتفضل عليك إن قبلها منك فإن قبلها فبفضله سبحانه وبحمده إن أحبك الله جل وعلا أيها المبارك استجاب منك الدعاء وحقق لك الرجاء فلا تسأل ربك شيئا إلا ويعطيك لا ترجو شيئا من الله إلا ويؤتيك سبحانه وبحمده قال الله تعالى في الحديث الإلهي الثالث الذكر قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لا أعذن وهذا شأن المحب مع من أحب ولله المثل الأعلى نقول في أعرافنا بل يقول الأحباب بعضهم لبعضهم لبعض طلبتك أوامر وهذه المقالة لا تقال لأي أحد إنما يقولها الإنسان لمن أحب أطلب أي شيء طلبك أمر ينفذ في التو واللحظة وهذه المقالة إن قلتها صادقا فإنك كما ذكرت لا تقولها إلا لشخص تحبه ولله المثل الأعلى فهو أكرم الأكرمين جل وعلا سبحانه وبحمده شأنه أنه يعطي من أحبى ما سأل يعطيه ما رجى لذا خرج مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره رب أشعث لا منظر له أغبر عليه من الغبار طبقات وطبقات إذا طرق بابا فإنه لا يفتح له لا يعبأ به أحد ومع ذلك لو أقسم على الله فقال أقسمت عليك يا الله أن ترفع عنا ما حل بنا لاستجاب الله دعوته لو قال أقسمت عليك يا الله أن تشفي فلانا لشفاه أقسمت عليك يا الله أن ترفع عني ما نزل بي من مرض أو حاجة أو فقر أو غم أو هم لاستجاب الله دعوته وما ذاك لشعثه ولا لغبره ولا لدفع الناس له وإنما لأمر وراء ذلك كله ألا وهو محبة الله له في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره إن من عباد الله لا كلهم بل بعضهم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وهؤلاء هم أصحياء الله وأحبابه جل وعلا ولو رحت أسرد لكم من القصص في استجابة ربنا جل وعلا لقسم من أقسم عليه من أصحاب نبينا ومن سلف هذه الأمة لطالبنا المقام وخرجت عن مقصود الكلام لكن إن أردت أن ترجع لشيء عظيم من هذا فارجع لجامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة إن أحبك الله جل وعلا عبد الله يقدر لك من الخير كل ما تحب يغنيك بالحلال عن الحرام يقنعك بالحلال يرزقك ويوفقك لأكل الحلال يجمع لك شملك ويكفيك همك ويأتيك بالدنيا وهي راغمة هذا شأنه جل وعلا مع من أحب بل إنه جل وعلا إن أحبك يكره أن يقدر لك من السوء شيئا تكرهه إن أحبك الله جل وعلا فإنه يكره أن يقدر لك من السوء شيئا تكرهه وأنا أعي ما أقول ومستندي فيه قول الله جل وعلا في الحديث الإلهي قال وما توددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته يكره الموت وأنا أكره مساءته فالله يكره أن يسوء عده الذي يحب سبحانه وبحمده بل إن أحبك ربك جل وعلا جمع قلوب الخلق لحبك وعلى حبك وأنا أقول الخلق ما أقول الإنس ما أقول الجن ما أقول الملائكة بل أقول إن أحبك الله جل وعلا جمع قلوب الخلق على حبك سبحانه وبحمده في دعوات أمهاتنا دعوة ما أجملها من دعوة تقول أمهاتنا بلسانهم ربنا يحبب فيك خلقه وهذه المقالة كما ذكرت من أعظم الدعوات لكنها لا تتحقق إلا بمحبة الله لك فإن الله متى أحبك أحبك الخلق أجمعون في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل على أهل السماء والله أعلم بمن في السماء وهذه مني ثم ينادي جبريل على أهل السماء والله أعلم بمن في السماء يا اهل السماء إن الله يحب فلانا فاحبه فيحبه أهل السماء والله اعلم بمن في السماء ثم يوضع له القبول في الأرض فيجتمع له الحب والقبول ممن في السماء ومن في الأرض. والله أعلم بمن في السماء ومن في الأرض وفي المقابل لهذا إذا أبغض الله عبدا دع جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فابغض فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء والمقت في الأرض فيجتمع له البغض من أهل السماء والمقت من أهل الأرض فأن له أن يحيا وأن له أن يعيش بل ليت شعري أي أرض تقله وأي سماء تظله، إذا كان يعيش على أرض الله ويعيش تحت سماء الله جل وعلا والكل يكرهه الأرض تكرهه السماء تكرهه وفي المقابل هذا الأرض والسماء تحبان أحباب الله جل وعلا وربما أستدل لهذا بقول الله جل وعلا عن أعداء ربنا قال فما بكت عليهم السماء والأرض فإذا كان ربنا جل وعلا ذكر أن السماء لم تبكي لا هي ولا الأرض على أعدائه دل هذا بالمفهوم على أن السماء وأن الأرض تبكيان على أحبابه جل وعلا حتى الجمادات بل حتى الحيوانات تحب أحباب الله جل وعلا والأخبار كثيرة اكتفي بذكر تفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد خرج خبره ابن سعد في الطبقات والحاكم وأبو نعيب وغيرهم ولم أقف على إسناده من حيث التصحيح والتضعيف وفيه أنه خرج غازيا في البحر في زمان عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه فانكسر مركبه فتشبث بلوح كان في المركب فأرفع به اللوح على غابه فخرج فإذا فيها أسد هائج يهمهم ونحن ما عهدنا الأشود إلا وهي تعكل لحوم البشر ما نعهد وإرى هذا نعهد إلا أن الأسود تشتهي لحوم البشر فما كان من سفينة رضي الله عنه إلا أن قال أبا الحارث وكانت العرب تكن الأسد بأب الحارث قال أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت غازيا في البحر فانكسر مركبي فجعل الأسد يهمهم ثم طعت رأسه وسار أمامه حتى أخرجه من الغابة كأنه يدله على الطريق ثم جلس على عقبيه وجعل يهمهم كأنه يودعه قلت سبحان الله من غير طبع الأسد بل من حول قلب الأسد من الكره لبني آدم إلى الحب من غير طبع الأسد من الغدر ببني آدم إلى الحفظ والكلأ إنه الله الذي أحب عبده فمتى أحب الله عبده أحبه الخلق أجمعون وهذا فرع عن محبة الله لك إن أحبت الله جل وعلا أسعدك في الدنيا والآخرة تعيش في الدنيا سعيدة وعند الموت حميدة وفي الآخرة تحشر مع السعداء في وفد السعداء في جوار الله جل وعلا قال الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقد ذكرت لكم في أول الكلام أن أصل الولاية المحبة والقرب ألا إن أولياء الله ألا إن أحباب الله ألا إن القريبين من الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أن لعبد أن يحزن والله يحبه أن لعبد أن يحزن والله معه قل بربك من وجد الله فأي شيء فقط ومن فقد الله جل وعلا فقل لي بربك أي شيء وجد. نعم من أحبه الله أحياه في الدنيا سعيدا وإن رآه الناس على خلاف هذا الحال لكن القلب مطمئن بالله جل وعلا يأنس بالله جل وعلا ينشرح لذكر الله جل وعلا فيحيا بين الناس سعيدا وإن رآه الناس على خلاف هذا الحال ويكون عند الموت حميدا تبشره الملائكة لا خوف, عليه لا خوف عليهم الذين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة قيل عند الموت وقيل بل في الدنيا وعند الموت وفي القبر وفي العرصات تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة فلما يحزن بعد هذه البشارة نعم من أحبه الله جل وعلا أحياه في الدنيا سعيدا وأماته حميدا وحشره في الآخرة مع السعداء من أحبه الله جل وعلا غفر له ذنبه وإن عظم الذنب حتى ولو كان الذنب من الكبائر فالله يغفره لمن أحبه نقول في أعرافنا وأمثالنا العامية حبيبك يبلع لك الظلط وفي رواية يأرأش لك الظلط حبيبك يبلع لك الظلط وعدوك يتمنى لك الغلط هذه المقالة صحيحة صادقة ولله المثل الأعلى فهو أكرم الأكرمين جل وعلا سبحانه وبحمده فإنه متى أحبك غفر لك والكلام أيضا ليس من كيسي وليس دليله هذا المثل إنما دليله قول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إنكم متى اتبعتموني أحبكم الله ثم الثمر ويغفر لكم ذنوبكم فمتى أحبكم غفر لكم بل إنه متى أحبك لم يعذبك لا في الدنيا ولا في الآخرة فإن أقواما قد ادعوا محبة الله لهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق إن أحبك الله جل وعلا كما ذكرت أيها المبارك يقدر لك من الخير ما تحب وفوق ما تحب يقبل منك يسير العمل فرب درهم سبق ألف درهم قال ابن مسعود والله لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتكلت لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين وهم أحباب الله جل وعلا صدقة المحب تقع في يد الله جل وعلا فينميها لحبيبه كما ينمي أحدنا دابته وبعيره وقبل أن أنتخل عن هذا وأنا لو أردت أن أسرر من فضائل وثمار محبة الله لعبده لضاق بي المقام والمقال عن حصر هذا لكن قبل أن أنتقل عن هذا أقول بعض إخواننا الآن لما تكلمت أن الله عز وجل إذا أحب عبده قدر له من الخير ما يحب وفوق ما يحب عافاه وعصمه ربما يقول بل إننا نرى من أنبياء الله جل وعلا من ابتلي بل إننا نرى من الصحابة الأخيار بل نرى من أولياء الله جل وعلا من ابتلي وصب عليه البلاء فهل هذا ينافي محبة الله جل وعلا لعبده والجواب بالطبع لا إن الله عز وجل يقدر لعبده الذي أحب كل خير علم المرء أنه خير أو لم يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كم من أمر يراه الناس بأعينهم القاصرة أنه هو الشر المحب وهو في حقيقته الخير المحت وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون قال تعالى عن النساء فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نكره المرض لكن قد يكون فيه الخير من حيث لا نعلم ابن مسعود رضي الله عنه عند البخاري يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته فيشعر بالحرارة من فوق الغطاء فيقول يا رسول الله بأبي أنت وأمي إني أراك توعك وعكا شديدا قال أجل إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله به عنه سيئاته كما تحط الشجرة أوراقها ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله به عنه سيئاته كما تحط الشجرة أوراقها بل لو تذبرنا في قصص القرآن لو ذهبنا لحال الخضر مع موسى عليه السلام فرأينا ذلك الغلام يقتل فرأينا ذلك الغلام أيقتل غلام يقتل بلا ذنب ما الذي أذنبه هذا الغلام كي يقتل تخيل لو أنك أبو هذا الغلام أنت أبوه خرج ولدك الذي تحب تلاعبه في الصباح والمساء يملأ عليك البيت سرورا وبهجة وفرحا بصوته خرج الولد ليلعب فجاء إنسان فقتله بغير ذنب ما أظن أن أحدنا يرى هذا إلا شر هذا شر محر هذا بأعيننا وقواعدنا الحسية لكن قدر الله لأبويه أن يكون القتل هو الخير فخشينا أن يرهقهما فغيانا وكفرا فأردنا أن يبذلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما خرق السفينة شر حملوك في سفينتهم وصنعوا إليك المعروف وجزاء الإحسان الإحسان كما قال الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومع ذلك يخرق السفينة وهو شر محت بالنسبة لأعين الخلق لكن في حقيقته كان هو الخير المحت وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا إذا إذا وقع على الولي شيء من البلاء فليس معنى هذا أنه خرج عن محبة الله له أو أنه انطرض من هذه الدرجة لا بل إن الله عز وجل قد تكون عنده منزلة لعبده هذا يبتليه من أجلها عند الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد تكون له المنزلة عند الله ما يبلغها بعمل فلا يزال الله يبتليه حتى يبلغه إياها إن العبد تكون له المنزلة عند الله ما يبلغها بعمل ولو صلى ألف عام ولو صام ألف عام ولو قدم من الصالحات فهي رتبة عالية ودرجة سامية فكيف يبلغه الله إياها فلا يزال الله يبتليه حتى يبلغه إياها وإذا أحب الله عبدا ابتلاه هذه من مقالة الحسن ولا تصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هي من مقال بعض السلف أيها الكرام صدق القائل ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب لكن كيف يصل العبد إلى محبة الله له كيف أكون من عداد المحبوبين لربنا جل وعلا كيف أحيا بين الناس على الأرض والله في عليائه يحبني لعلي أجيب عن طرف من هذا السؤال بعد جلسة الاصطراحة أقول قول هذا وأستغشر الله العظيم لي ولكم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 وبعد كيف يصل العبد إلى محبة الله له أحبة الكرام إن ربنا جل وعلا وصف نفسه في القرآن بالمحبة فقال جل وعلا يحبهم ويحبونه فهي صفة لربنا جل وعلا وصف بها نفسه ووصف بها أعلم الخلق به وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقال في غزوة خيبر لأعطينا الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فما بات الصحابة ليلتهم هذه بل باتوا يدوكون في هذه الليلة أيهم يعطاثا كلهم يتشوق إلى هذه البشارة لا إلى الراية إنما يتشوق أن يكون صادقا في محبته لله ولرسوله وأن يكون ممن أحبهم الله ورسوله جل وعلا فنصف ربنا بالمحبة لكن ربنا جل وعلا ذكر أسباباً في كتابه وذكر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أسباباً أخرى توصل العبد لمحبة الله له فمن استمسك بهذه الأسباب وسار على خطى هذه الأسباب وصل إلى محبة الله له بد، وأرى أن الوقت قد ضاق جدا عن سرد بعضها فأذكر سببا أو سببين الأول ولن أتعرض له إنما هو التوحيد فالله جل وعلا لا يرضى بالشرك ولا بالكفر كما قال ربنا جل وعلا ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى ربنا جل وعلا عن مشرك ولا يحب ربنا جل وعلا من أسرك به شيئا فإن أردت أن يحبك الله جل وعلا فأخلص له التوحيد أخلص له التوحيد في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته اجتمب بالشرك بألوانه الظاهر والباطن الأكبر والأصغر ثم تشبث بالسبب الثاني وهو الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يُعببكم الله يغفر لكم ذنوبكم قال الحسن رحمه الله ادعى أقوام محبة الله جل وعلا فابتلاهم الله بهذه الآية كثيرون في الناس من يزعمون محبة الله جل وعلا كلنا نحب الله لكن من الصادق ومن الكاذب قال فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني والاتباع هو اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العبادة والمعاملة في الخلق مع الأهل مع الأصحاب مع الأنبياء بل مع الله جل وعلا قبل ذلك كله إذا الاتباع معناه أوسع وأشمل مما يقع في أذهان بعضنا الآن فقد كنا وربما لازلنا إذا سمعنا متحدثا يتحدث عن الاتباع ظننا أنه إنما يقصد اللحية ويقصد الثوب ولا شك أن هذا من الاتباع الواجب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن ليس هذا هو كل الاتباع الاتباع أن تتابع رسول الله في كل شيء في أقواله في أعماله أعماله في المسجد أعماله في بيته أعماله في الشارع صلى الله عليه وآله وسلم تتابع رسول الله في كل صغير وكبير نوصف بأننا ملتزمون الملتزمون وإن كان بعض الفقهاء يرى كراهة هذا اللف ويقول الملتزم هم أهل الكتاب فالأولى أن يقال مستقيمون أو مستقيم ولا يقال ملتزم لكن لا مشاحة في الاصطلاح ملتزمون لكن ملتزمون معناها مستمسكون مستمسكون بماذا؟ لو سألنا شباب الصحوة الآن يا أيها الملتزمون بأي شيء التزمتم ما وصفتم بهذا إلا لالتزامكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فحري بكم أن تلتزموا بها جميعها في الظاهر والباطن في الأقوال والأعمال في الأفعال الظاهرة والأفعال الخفية ولو ذكرنا الاتباع نذكر ولابد سادة المتبعين أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولن أطيل أذكر خبرا أو خبري فقد كان الصحابة كما ذكرت سادة المتبعين بل هم سادة المتبعين ولا منافس إلا من رحم ربي وهم قلة قليلة كانوا يتابعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن يأمرهم الآن عندنا بضعة خبيثة إذا أمرت بأمر تسأل هو سنة ولا فرض. وكأن السنة ليست من دين الله جل وعلا وليست مما يرضى به ربنا جل وعلا وما كان هذا ذاب الصحابة كانوا بمجرد أن يروا رسول الله على شيء يتابعوه رأوه صلى الله عليه وسلم يواصل في الصيام يصل يومين فأكثر بغير فتر بينهما فواصلوا بغير أمر فنهاهم صلى الله عليه وسلم فقالوا إنك تواصل يا رسول الله أي إنما واصلنا لما رأيناك تواصل والحديث مشهور عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي خلعنا نع له قال أبو سعيد فخلعنا نع فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ما لكم خلعتم نع لكم ما أمرهم قالوا يا رسول الله رأيناك فعلت ففعلنا رأيناك فعلت ففعلنا وما كان لهم أن يتخلفوا عن أمر تقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى وإن لم يكن عندهم من المقتضى ما عند رسول الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إنما نزع النعل للأذى الذي فيه قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثا وعند ابن خزيمة فيهما نجثا أو قال خبثا أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه الخبر عند مسلم وأنا أطوي ذكر الخبر لما نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرسلت إليه يوما طعاما فيه ثوما أو بصلا فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمسه فصعدت إليه فجعا مرعوبا قلت يا رسول الله أحرام هو؟ ثم البصل حرام قال لا ولكني أناجى أي تأتيني الملائكة وإن لا لتتأذى مما يتأذى منه بن آدم قال أبو أيوب لا جرم أكره الذي تكره السؤال وهل تناجع أنت الآخر يا أبا أيوب هل يأتيك من الملائكة من يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطبع لا لكن الحبيب لكن المحب يتشبه بحبيبه هذا حاله دائما حتى وإن لم يكن عنده من المقتضى ما عند حبيبه أختموا بذكر خبر للنساء في الصحيحين من حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت دخلت على أم حبيبه على رملة بنت أبي سفيان بعد وفاة أبيها بثلاث ليالٍ قال فدعت بالطيب فتطيبت طيابت ومستت عارضيها ثم قالت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 رضي الله عنها وأرها في ثالث يوم من وفاة أخيها فدعت بالطيب فتطيبت ومست عارضيها هي الأخرى ثم قالت والله ما لي في الطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل بامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أم حبيبة بعد وفاة أبيها بثلاثة ليال بثلاث ليال زينب من تجحش بعد وفاة أخيها بثلاثة ليال بثلاث ليال مباشرة تتطيب وتضع من الطيب وما لها به من حاجة إلا متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال أين هذا في نسائنا من أمهاتنا ومن أخواتنا من تقول أنا لا أنزع السواد أبدا بعد موت أبي أو بعد موت أخي أو بعد موت ابني أو بنتي أبدا لا أخلع الحداد حتى أموت شرع من هذا اتبعت من اتبعت الشيطان أم اتبعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحداد أيها الكرام مدة تتربصها المرأة من وفاة قريب لها أو عزيز عليها تمتنع فيها عن الزينة الظاهرة والباطنة والحداد على قسمين حداد على الزوج وحداد على غير الزوج أما الحداد على غير الزوج فهو مباح غير واجب مباح إن شاءت المرأة أن تحد وإن شاءت فلا حرج عليها كل إنسان يموت غير الزوج يباح للمرأة أن تحد عليه أبوها أخوها عمها خالها ابنها بنتها أي إنسان جاروها عالم من العلماء لا حرج ولا بأس لكن هذا مقيد بثلاثة أيام ولا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد بحال على ميت غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام. والحداد للنساء لا للرجال وهذه من البدع المنكره أيضا الدقيقة دقيقة حداد هذه ليست من دين الله في شيء أما الخسم الثاني فهو الحداد على الزوج وهذا يقيد بأربعة أشهر وعشرة ليال وهذا واجب على المرأة إذا مات زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل بها فرض عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرة فتمتنع عن الزينة الظاهرة والباطنة في الثوب والبدن فلا تلبس ثوبا مزينا لا في الداخل تحت الثياب ولا في الخارج لا تلبس الأحمر ولا الأصفر ولا المشجر ولا ما فيه زينة في نفسه لا في الثياب الداخلية وأؤكد ولا في الخارجية تمتبع تماما عن ألوان الزينة في الثوب ولا يتعين عليها الثوات بل تلبس أي ثوب شاءت مما لا فيه الأسود أو حتى الأبيض على الصحيح من مذهب الحنبلة إذا لم يكن زينة في نفسه تلبس الكحلي، تلبس هذه الألوان التي لا يتزين بمثلها داخليا وخارجيا ثم تمتنع عن الزينة في بدنها فلا تكتحل ولا تختصب الحناء، ولا تضع الدهانات المعصرة من كريم الشعر أو زيت الشعر، ولا تفعل ولا أحمر الشفاه ولا هذا الألوان الزينة التي عصرناها الآن تمتنع منها المرأة أيضاً لا تتزين في نفسها بشيء حتى قال بعض العلماء بأنها لا تأخذ خصال الفطرة وهو قول مرجوح. لكن ذكرته لأؤكد أن المرأة التي مات عنها زوجها يجب عليها أن تمتنع عن كل ألوان الزينة الحلي حتى الحلق الذي تلبسه النساء ينزع عن المرأة التي مات عنها زوجها لا تتزين بشيء أبدا لا في البدن ولا في السوف أضف إلى هذا أنها تحد في بيتها يحرم عليها بإجماع العلماء بعد الصحابة إلا قولا شاذا لبعض السلف يحرم عليها أن تخرج من بيتها في هذه الفترة إلا لحاجة أو ضرورة كأن تمرض مثلا وليس في الاستطاعة أن تجلب لها الطبيبة حينئذ لا حرج ولا بأس أن تنقل إلى الطبيبة إذا خرجت مثلا لجراءات المعاش وكذا لا حرج عليها أن تخرج إذا لم يكن لها وكيل إذا خرجت لتشتري أغراض بيتها، وليس عندها من يقوم بهذا لا حرج ولا بأس، لكن لا تخرج لزيارة مريض، ولا لاتباع جنازه، ولا لعياده، ولا لزيارة، تمتنع عن هذا كله، ولو كان المريض أبوها أو أخوها، يحرم عليها هذا كله، هذا كله يحرم عليها في فترة الحداد، لا تخرج إلا لحادة أو ضرورة. هذا الحداث الذي ذكرت أحكامه باختصار أين هو في نسائنا بل لو رحت, أن لو رحت أذكر صورا من الاتباع أين هي في رجالنا وأين هي في نسائنا أيها الكرام إن أردنا أن ندخل في زمرة أحباب الله جل وعلا فأعظم سبيلين هما مقتضى الشهادتين لا إله إلا الله محمد الرسول الله لا إله إلا الله توحيد خالص محمد الرسول الله اتباع خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللحديث بقية ان قدر الله لنا بقاء ولقاء أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنا واصينا جميعا إليه اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم مجعل حبك أعظم لدينا من أموالنا وأنفسنا وأهلنا آمين آمين آمين واقف الصلاة